يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أulia تلقون إليه بالموادة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءهم من الحق يخرجون الرسول وإياكم آتؤمن وإياكم آتؤمن بالله ربكم إيه فرجت جهادا في سبيله جهادا في سبيله وقد كثروا بما جاءكم من الحق يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون تلقون إليهم بالموادة وقد كثروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم, إن كنتم خرجتم جيادا في سبيلي وابتقاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظن سواء السبيل إيثقوكم يكون لكم أعداء ويبرزق إليكم أيديهم ويبرزق إليكم أيديهم وألتنتهم بالسوء وود لو تكرون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 قالوا لقومهم إن برأها منكم ومما ما تعملون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قل إبراهيم لأبيك أستغفر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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله, فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة الله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم, أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخنجكم من دياركم وظغروا على إخراطكم تولّوهم ومن يتولهم, وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُمَادِرَةٌ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن هن لهم ولا هم يحلون لهم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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يذنين ولا يقتلون أولادهن ولا يقتين ولا يقتين ببختين يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فان تبعهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تولوا قوما يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور.